بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 وَنَزَعَ عادَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا النَّاهِلِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا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 قال أمنت له قبل أن آذن لكم إن لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير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 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهَا أُلَاءَ إلَى شِرْذَمَةٍ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَظَائِضُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَذِّرُونَ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 وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرفنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 الَّذِي كَفَنُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُ هُمْ عَدُوٌّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ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 إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الدنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون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 وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجونين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمركم بما تعلمون أمركم بأنعام وبنين وجناتهم 119. وعف عليكم عذاب يوم عظيم 110. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعظين 111. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا إية وما كان أكثرهم منين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخون صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثره المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إن لم تنتهي آل أوط ولا تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القائلين رب نجني وأهلي منهم ما يعمون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوز في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطارنا عليهم مطرات فسأ مطر, مطر المهزرين إن فِي ذَلِكَ لَا إِيَّاهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأِيكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَجُلٌ أَمِينٌ 119. فاتقوا الله وأطيعون 110. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 111. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم التي الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظننا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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُحْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهنا كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأمين فيأتيهم بغتة وهم لا أشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفراأيت إن تعنهم سين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغن عنهم كانوا يمتعون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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً والتصرموا بعدما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٍ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ